أوزان الرباعي المجرد وملحقاته فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله للرباعي المجرد وزن واحد وهو فعل له. فدحرج يدحرج ودربخ يدربخ ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها كبسمة إذا قال بسم الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله وطلبق إذا قال أطال الله بقاءك ودمعز إذا قال أدام الله عزك وجعف اذا قال جعلني الله الان للرباعي المجرد نحن انتهينا من اوزان الثلاثي المجرد في ابوابه او في ابوابها السته الان نتحدث عن وزن الرباعي المجرد اولا ثم ناخذ ملحقاته ومن ثم ندخل في المزيد الثلاثي والمزيد الرباعي إن شاء الله تعالى فيقول ان للوزن للرباعي المجرد وزنا واحدا وهو فعلاله دخرج هذا رباعي مجرد فعللة بعثر فعللة رباعي مجرد قشعر رباعي مجرد قم انا عسكر هذه افعال رباعيه مجرده ووزنها فعللة اعطانا هو مثال دخرج يدخرج ودربخ يدربخ دربخ لها يعني معاني متعددة من أبرز هذه المعاني دربخ الرجل يعني طأطأ رأسه طأطأ رأسه وبسط ظهره هذا هو معنى من معاني دربخ يدربخ ثم قال بأن على هذا الوزن أذن يأتي أفعال نحاتتها العرب من مركبات نقول نحة ينحن نحت ينحت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتنحتون إذا نحت ينحت فعل يفعل من الباب الثاني من الباب الثاني فتح كسر نحت ينحت والنحت معناها القطع يعني نحت في الجبل أو نحت الجبل بمعنى قطعه نحت الصخره اي قطعه أما في الإصطلاح ما معنى النحت في الإصطلاح وهذا يدرس في فقه اللغة عادة النحت في الإصطلاح أن تعمد إلى كلمتين أو إلى جملة فتنتزع من مجموعة حروف كلمات هذه الجملة أو هاتين الكلمتين كلمة واحدة تدل على ما كانت عليه الجملة نفسها إذا النحت في الإصطلاح هو أن تعمد إلى كلمتين أو أكثر أو إلى جملة،, إلى جملة فتنتزع من مجموع هذه الكلمات كلمة واحده تدل على ما كانت عليه الجملة نفسها فعندما أقول بسملة بسملة نحت كلمة بسملة من بسم الله الرحمن الرحيم المعنى هو هو بسملة حوقلة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله حوله نحت كلمة واحدة من مجموع هذه الكلمات قلت طلبقة طلبقة إذا قال أطال الله بقاءك قلت سم على سم على قال السلام عليكم السلام عليكم قلت مثلا دم عزة قال ادام الله عزك جعفل جعلني الله فدائك فذلك من فذلك العدد إذا قال فذلك العدد قد يكون كذا وكذا نلاحظ بأن هذه الكلمات المنفوثة أتت على وزن الرباعي المجرد كلها على وزن فعللا لاحظوا بسمل فعلل خوقل فعلل على فو على طلبق فعلل جعفل فعلل فذلك فعلل وهاتفه ونلاحظ ان النحت قد يكون من ضمن الاشتقاق لكنه ليس باشتقاق كما هو معروف في علم الصرف لان الاشتقاق يكون أخذ كلمه من كلمه تشتق كلمة كاتب من كتبة مكتوب من كتبة لكن أنت تصوغ أو تنحت كلمة من مجموعة كلمات وليست من كلمة واحدة والنحت يعني اسلوب من أساليب العربية يندرج تحت عنوان الايجاز ولعل هذا من ميزات اللغة العربية وأسرارها إذن الرباعي المجرد وزنه فعل لا ومنه تحرج يدخرج وبعثر يبعثر وعسكر يعسكر وطمئن يطمئن والكلمات المنهوثة من جملة كاملة أو من كلمتين أو أكثر ندخل الآن في ملحقات هذا الوزن الرباعي المجرد ملحقات بفعل نعم. وملحقاته سبعة قال وملحقاته سبعة الأول فعلل كجلببه أي البسه الجلباب والثاني فوعل كجوربه أي البسه الجورب والثالث فعول كرهوك في مشيته أي أسرع والرابع فيعل كبيطر أي أصلح الدواب الخامس فيعل كشر... كشريف الخامس الز... لا الخامس فعيلا كشريف الزرع قطع شريافه السادس فعل كسلقى إذا استلقى على ظهره السابع فعل كقلنسه البسه القلنسوه والالحاق أن قلنسوة. البسه, القلنسوة. ألبسه, القلنسوة. ألبسه, القلنسوة. ألبسه القلنسوة. والإلحاق ان تزيد في في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه الان هذه الاوزان الملحقه بفعل لا واضحه واعطينا امثله على البسه الجلباب تقول جلبب جلببه جلببه تقول جوربة البسه الجوربه جوربه وهكذا فعوله تي على بيطره اي اصح الدواب الطبيب بيطري أصلح بيطره بيطره يلا كشر ياف الزرق قطع شر يافه يعني اعلاه يعني ما يذبل منه أو يعني ما يكون في ذوائبه في أطرافه ثم أعطانا فعل وفعلنا كقلن سه أي البسه القلن سوعة لأن ما معنى الإلحاق وما الفرق بين الملحق والرباع المجرد الحاق في المصطلح أن يزاد في كلمة عند كلمة نزيد عليه حرف أو أكثر، نزيد عليها حرف أو أكثر. أو أكثر فتصبح هذه الكلمة على مثال كلمة أخرى في حركاتها وسكناتها، لذلك تعامل معاملتها في جميع تصريفاتها إن كانت فعلا نحن عنا النحت قد يكون النحت بالفعل جوربة جوربة وهكذا فعلات فعلة, فعلة بيطرة. بيترة مثلا كوثر كوثر كلمة كوثر اسم كوثر ملحقة بجعفر كوثر ملحقة بجعفر تتعامل معاملته أيضا في التصغير والتكسير نقول كويفر ونقول كواثر مثل ما تقول جعيفر وجعافر وجوا... إذن جعيفر وجعافر مثل هؤلنا كويثر وكوافر وهكذا اذا الان ما الفارق إذن بين الملحق وبين المزيد يعني احنا سنجد بأن المزيد الثلاثي بحرف يصير رباعي المزيد بحرفين وهكذا ما الفرق بين الملحق وبين المزيد يقولون بأن الالحاق هو عمل لفظي محض الالحاق عمل لفظي محض، فزيادة حرف أو أكثر على حروف الكلمة لا يرمي ولا يهدف إلى زيادة في المعنى، بينما في المزيد زيادة الحرف قد تفيد زيادة في المعنى، أما في الإلحق فهي زيادة لفظية لا يراد بها. الزيادة في المعنى لا يراد فيها الزيادة في المعنى <تصفيق> إنما يراد فيها المساواة في الوزن اللفظي في الوزن اللفظي فقط أما المزيد كما قلت فيتضمن زيادة في المعنى هناك فرق آخر المزيد يزاد بأحد أحرف سالتمونيها بعشرة أما الزيادة في الإلحاق فتكون بهذه الأحرف وبغيرها فتكون بهذه بأحرف أسألت منيها وتكون بغيرها الآن عندما أقول لا دخرج فعل اللام الثاني هذه أصلية هذه أصلية بينما في جلببة مثلا أيضا ملحق جلببة اللام ثانيه جلب بالباء هنا اللي هنا ملحقه بوزن دخر يعني جلب بها اتي بها الالحاق بوزن دخرجه اذا الفائده من الالحاق لفظيه لذلك يستفاد من هذا الالحق بماذا يستفاد في الوزن الشعري يستفاد في من يريد السجع السجعات أو الأسجاع لذلك قالوا بأن الإلحاق هذا من باب التوسع في اللغة من باب التوسع في اللغة إذا من المهم أن نستوعب الفارقة بين الملحق والمزيد بين الملحق والمزيد الآن ندخل في أوزان الثلاثي المزيد فيه نعنتينا من أوزان الثلاثي المجرد في أوابه الستة الآن ندخل في أوزان الثلاثي المزيد فيه بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أحرف لأنه أكثر عدد ممكن في الفعل أن نصل إلى ستة أحرف نعم تفضل قال الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام مزيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان وما زيد فيه ثلاثة أحرف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة بخلاف الاسم إنه يبلغ بالزيادة سبعة لثقل الفعل وخفة الاسم كما سيأتي إذن عطانا بالبداية بأن الفعل الثلاثي المزيد تكون زيادة بحرف وتكون زيادة بحرفين وتكون بثلاثة فأقصى حد لعدد أحرف الفعل لدينا هو ستة أحرف أما في الاسم فيمكن أن يصل إلى سبعه واستشهدوا على ذلك في كلمة مشيوخاء مشيوخاء مشيوخاء وجمع شيخ جمع شيخ وأشهي باب مصدر أشهاد لاحظوا مشيوخاء سبعة احرف بينما في الفعل لا تزيد الأحرف عن ستة أحرف وعلل ذلك بأن الفعل فقيل والاسم خفيف لذلك يمكن أن نصل إلى ستة أحرف ندخل الآن الثلاثي المزيد بحرف واحد أوزان المزيد بحرف واحد تفضل قال الثلاثي المزيد بحرف واحد قال فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان الأول أفعل كأكرم واولى وأعطى واقام وآتى وامن وأقرى الثاني فاعل كقاتل وآخذ ووالى الثالث فاعل بالتضعيف كفرح وزكى وولى وبرى إذن أفعل الـ الـ الوزن أفعل وفاعل وفعل. أفعل زيدت الهمزة قبل فائل كلمة فاعل زيدت الألف بعد فاء الكلمه التضعيف ضعفت عين الفعله لاحظوا افعل اكرم احسن اقدم مثلا هنا اولى اعطى عطى اعطى اقام قام اقامه اتى واتى اتى زيدت الهمزه فالتقت همزتان اصبحت مد اتى امن اصلها امنى ا ن ن ه ا ن ن ه ا قرر قراره اقر ر تقاتل وخاصم وشاجر وكاتب اخذ يؤخذ في تتضح اخذ يؤاخذ ولا يوالي ثم المضاعف كثير هذا فرح وزكى ولا برء قدم أنا وهكذا أنا. الثلاثي المزيد بحرفين قال الثلاثي المزيد بحرفين والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان الأول فعل كسر وانشق وانقاد وانمح الثاني افتعل كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب الثالث فعل كحمر واصفر وعور وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب وندر في غيرهما نحو ارفض عرقا واخضل الروض ومنه الرعوى الرابع تفعل تعلم وتزكى ومنه الذكر والطهر والخامس تفعلك تباعد وتشاور ومنه تبارك وتعالى وكذا الثاقل والدارك نعم اذا المزيد بحرفين على خمسة أوزان إن فعل على وز... إن فعل كسر زيادة الالف والنون قبل فاء الكلمه إن فعل إن فرج إن انشق إن وهذا غالبا يكون الفعل مطاوعا كسرته فانكسر شكقته فانشق قدته فانقاض محيته فانمح فالغالب أن يكون مطاوعا إن برع إن فتح فتحته فانفتح الثاني افتعل زيادة الهمزة قبل الفاء وزيادة التاء بعد الفاء اف وزن افتعل ومر معنا وزن افتعل اجتمع اشتق اختار اختار اختار ادعى ادعى اختار قلبت التاء دال وضغمت الدال في الدال ووزنها افتعل نعم. اتصل اصلها اوتصل من وصل اوتصل قلبت الواو تاء وادغمت التاء بالتاء ثم جلبت حمزه الوصل للتوصل بالساكن اتصل اصلها اوتصل اوتصل هذه من وصل فقلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء وهذا مره بعد في وزن افتعل اتقى اتقى اوتكى يعني من وقى نعم اصطبر افتعل اضطرب افتعل اكتثر من يسر اتخذ افتعل هو وزن افتعل نعم الثالث افعل افعل مثل احمر اسمر يض ضقر كثيرا ما يكون هذا في الالوان اصفر أو أن يكون في العيوب وره وهذا الوزن يكون غالب في الألوان العيوب كما ذكر وندر في غيرهما يعني إذا هو نادر في غير العيوب والألوان مثل عطانا يعني من مما هو في غير الألوان وفي غير العيوب ارفض عرقا تقول ارفض فلان عرقا يعني سال عرقه وتفرق وتتابع سيلانه يعني العرق مستمر لديه اذا يقول الفض غرقا هذا ما ورد في اللسان نعم اخضل الروض بمعنى يعني اخضل الروض بمعنى ابتلى بالندى اخضل الروض بمعنى ابتلى بالندى ومنه رعوى. ارعوى ارعوى افعل ارعوى فلان عن الجهل يرعوي الرعوان يرعوي الرعوان وهو يعني رجوعه رجوعه عن الجهل رجوع عن الجهل يعني عن الكسل يعني تراجع عنه رجع او رجع عنه نزوعه وحسن رجوعه كما ورد في اللسان نعم. ثم لدينا الوزن تفعل تفعل زياده التاء وتضعيف العين تتعلم وتزكى وتفهم وتقدم ونحو ذلك ومنه اذ ذكر اذ ذكر واطهر الان هنا ذكر هو اذ تكر قلبت التاء زالا وادغمت الذال بالذال ثم اجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الساكن لأنه لأن الحرف المشدد حرفان ساكن فمتحرك لذلك جلبت همزة الوصل للتوصل للساكن للنطق بالساكن اذ تكارا اذ تكارا كلبة التاء زالا وأدغمت الدال وب... وأدغمت الذال في الذال وجلبت حمزة الوصل التوصل بالساكن. اتهرى اتهرى أيضا اتهرى كلبة التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء وجلبت حمزة الوصل التوصل بالساكن. لدينا الوزن الخامس تفاعل تباعد تشاور تبارك تعالى الثاقل أصلها تثاقل تثاقل الثاقل يا الكريمه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض إثاقلتم إلى الأرض تشديد الثاقل فيها فقلة ناسبة تثاقلهم في الأرض فإثاقل أصلها كفاقل فوزنها فاعل والتاء قلبت فاء وأدغمت الساء بالفاء ثم اجتلبت همزه الوصل التوصل بالساكن وهكذا ادارك أصلها تدارك أصلها تدارك إذا أعيد الآن الوزن إلى تفعل منه إذ ذكر أي تذكر أي تذكر قلبت التاء زالا و ادغمت الذال بالذال و الهمزه للنطق بالساكن اطهر اصلوها تطهر اصلوها تطهر اضغمت التاء قلبت التاء طاء و الطاء بالطاء و الهمزة الهمزه للتوصل الى السكن افاقل اصلها تثاقل قلبت التاء ثاء و الثاء بالثاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل بالساكن وهكذا في تدارك قلبت التاء دالا واجتلبت همزة الوصل للتوصل للساكن أستطيع أن أقول بأنه الداركة الطهرة الثاقلة الداركة والذكر أقول قلبت التاء من جنس الحرف الثاني يعني أريد ان أضع قاعدة لجميع هذه الكلمات أقول قلبت التاء من جنس الحرف الثاني وادغم ادغمت فيه أضغم المثلان يعني فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الساس اعيد القاعدة العام هنا قلبت التاء من جنس الحرف الثاني وادغم المثلان أو ادغمت التاء في الحرف الثاني الذي قلبت اليه او الذي قلبت اليها ثم اشتلبت همزه الوصل للتوصل بالنطق بالساكن كلمات الذكرة ذكر اتطهر اثقل الداركه وزن تفعل وزن تفاعل الان الثلاثي المزيد بثلاثه احرف تفضل السائل قال والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان الأول استفعلك استخرج واستقام والثاني فعوعلك اغدودن الشعر إذا طال وعشوشب المكان إذا كثر عشبه والثالث فعال كحمار وشاب قويت حمرته وشفته الرابع فعول كجلوذ إذا أسرع وعلوط إذا تعلق بعنق البعير فركبه. نعم إذن نزيد سلاسة أحرف وهو أكثر عدد أحرف يمكن أن ننصي هذا الفعل فهذا وهذا كثير استخرج استقام استخدم استعمل, استعمل استفهم استشار إلى أخره كثيرة تلك الأفعال التي تزداد الألف والسين والتار وسنعجد في معاني الزيادة أن هذه الزيادة غالبا ما تكون للطلب وهناك معاني أخرى سنتعرفه إن شاء الله وتعالى في بحث معاني حروف الزيادة الوزن الثاني هو إفعو على تعطانا في إغدودنا الشعر إذا طال تقول إغدودنا شعر فلان أي أصبح طويلا أعشو المكان كثرة أشبه واضحة هذه إفعال له. مثل حمارة وشهابة وبيضة وصقارة قوية حمرته وشهبته زادت يعني وقوي افعولا افعولا إفع افعول مثل اجلوذ اذا اسرع وعنا اعلوط اي تعلق بعنق البعير فاركبه اذا اصبح لدينا في الاوزان اوزان الثلاث المزيد لدينا المزيد بحرف واحد ثلاثة اوزان المزيد بخارفين خمسة أوزان والمزيد بثلاثة أخرف أربعة أوزان إذن أصبح لدينا ثلاثة وخمسة ثمانية وإثنى عشر وزنا أصبح لدينا إثنى عشر وزنا للفعل الثلاثي المزيد فيه نعم. ندخل الآن في أوزان الرباعي المزيد فيه أيضا وملحقاته قال أوزان ربعي المزيد فيه وملحقاته ينقسم الربعي المزيد فيه إلى قسمين ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد وهو تفعل لك تدحرج والذي زيد فيه حرفان وزنان الأول فعن لن والثاني والثان فعلن ل كقشعر واطمأن اذن المزيد الرباعي المزيد اما ان يكون, إما أن يكون مزيدا بحرف واحد او ان يكون مزيدا بحرفين لانه لا يزيد عن سته احرف لا يزيد عن سته الفعل لا يزيد عن احرف المزيد بحرف واحد لدينا وزن واحد وتفعل دحرج تدحرج بعثر تبعثر عسكر تعسكر وهكذا طب انا تططططططط انا يطمئن طب يطمئن يخرج يدحرج باعثر يباخر وهاتها نعم الان المزيد بحرفين المزيد بحرفين لدينا وزنان اف عنلل بمعنى رنجن معناها اجتمع ولدينا عكسه فرنق فرنقع بمعنى تفرق القوم اي تفرق القوم او على الملحقات, الملحقات مزيد بحرف واحد نعم هذا المزيد هذا المزيد بحرفين لا يدخل في الملحقات يدخل في الملحقات قال وما بما زيد فيه حرف واحد ياتي على سته اوزان الأول تفعل لك تجلبب والثاني تفعول كثرهوك والثالث تفيع لك تشيطن والرابع تفوع لك تجورب والخامس تمفع لك تمسكن والسادس تفع كتسلقاء نعم اذا الملحقات المزيد بحرف واحد وهو تفعل في تلتبعثر وتدحرج وتعسكر إلى آخره يقول الملحقة تأتي على ستة أوزع الوزن الأول تفع لا لا نفس الوزن تجل بابا تجل بابا نعم تف تفو تفع ولا كترهوك يعني, يعني يسير في مشيته كأنه يموج موجه ترهوك الرجل في مشيته أي سار كأنه يموج في مشيته يعني كالموت يعني يتحرك يميل يمنة ويسرى فيقولون تره وقع لدينا ايضا تفي على ومثلوا لذلك بتشيطنا تشيطنا يعني هنا نأتي لكلمة, لكلمة شيطان شيطان على هذا الوزن معناها وزنها في لانها من شطنه نحن لدينا رايان في هذه الكلمه راي يقول بانها من شطنه وراي يقول انها من شيط وهنا هنا اتى بها على انها من شطنه شطنة بمعنى, شطنه بمعنى بعد عن رحمه الله شطنا بمعنى بعد عن رحمه الله لذلك اتى هنا على وزن تفيع على تشيطنع تشيطنع وشيطان على هذا فيعال فيعال أي من شطانه والرأي الثاني من شيطان أيضا موجوده لدى بعض النحوين والصرفين نعم ثم بعد ذلك عندنا تفو على مثل تجورب وتمفعل على كتمسكنة يعني أظهر المسكنة أظهر ذل اثر الخاجة ومنها تدرع تدرع على بسدرع وهكذا لان تفعل كتسلقى كتسلقى نعم, نعم ملحقات المزيد بحرفين والملحق المزيد والملحق المزيد فيه حرفان وزنان الاول فعلى كعنسس والثاني فعلى كسلنقا والفرق بين وزن يحرنجم وقانسس أن قانسس إحدى لميه زائدة للإلحاد بخلاف حرنجم فإنهما أصليتان. نعم إذا لدينا وزنان ملحقان بالمزيد بالرباعي المزيد بحرفين إف عن للا إق عنسس معناها تأخر ورجع تأخر ورجع إلى الخلف من القعس القعس اللي هو ضد الحدب القعس اللي هو ضد الحدب فلذلك نقول غنسس الرجل أي تأخر ورجع إلى الخلف والثاني إفعن لا فاسلنقى اسلنقى يعني نام الرجل على ظهره اسلنقى الرجل بمعنى نام على ظهره أو وقع على قفاه أو وقع على كفه نعم والفرق بين وزني احرنجما الاحرنجما اين ورد عنه الجيد احرنجنا في الرباعي المزيد فيه احرنجما في الرباعي المزيد فعن للا رنجما للا فهو مزيد بحرفين اليس كذلك يزيد فيه حرفان افعل للا احرنجي فانه اجتمع هذا مزيد حرفين طيب ولدينا ا طنسس في واحدة الحروف واكيد احرنجب وقنسس ايضا افعلل الوزن واحد هل كذلك الوزن واحد لكن ما الفرق بينهما ان قنسس احدا لاميه زائد للالحاق لأن هذا ملحق فاللام هنا زياده لفظيه زياده افعلل اللام الثانيه هذه زائدة للحق. أما اللام في إحرنجمة فاللامان أصليتان اذا لا زيادة فيها يعني بمعنى أن الزيادة لها معنى مو أصليتان بمعنى أنها غير مزيد إنما لها معنى كما ذكرت قبل قليل المزيد الزيادة تفيد زيادة في المعنى الإلحاق يكون لفظيا فائدته لفظيه بينما هنا عبر الرأال فإنهما أصليتان إذن عنسس اللام زائد الإلحاق بينما في جماع هو مزيد بخرفين نعم لكن الزيادة لمعنى الزيادة لمعنى وليس للإلحاق نعم تفضل اقرا التنبيهات ننتهي أيضا من التنبيهات, التنبيهات. قالت قال تنبيهان الأول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات سبعة وثلاثون بابا نعم إذن التنبيه الأول تبين لنا بأن الفعل, بأن الفعل أربعة أقسام ثلاثي مجرد رباعي مجرد خماسي إذن مزيد إما ثلاثي مزيد خرفين او رباعي مزيد ثلاثي مزيد بحرفات رباعي وان سداسي ثلاثي مزيد بثلاث احرف او رباعي مزيد بحرفين ولم يتحدث الان عن مزيد ولا عن مجرد. انما قال الان الفعل اما ان يكون ثلاثيا واما ان يكون رباعيا واما ان يكون خماسي واما ان يكون سداسيا إذا معنى ذلك لا يوجد لدينا فعل على حرفين ولا يوجد لدينا فعل اكثر من سته احرف هذا ما يريد ان يقوله ثم أعطانا الآن معيار آخر. هذا معيار عدد الأحرف. معيار عدد الأحرف وفق معيار عدد الأحرف. معيار هيئة من اعتبار أي باعتبار الوزن باعتبار الأوزان يقول سبعة وثلاثون بابا. وباعتبار هيئته الخاصة من الحركات والسكنات سبعة وثلاثون بابا. لو حسبنا نحن الآن قمنا بعملية إحصائية بسيطة. الان الثلاث مجرد ستة أبواب المزيد اثنى عشر بابا اثنى عشر وزنا الرباع المجرد وزن واحد ملحقاته سبعة أوزان الرباع المزيد الرباع المزيد ثلاثة أوزان ملحقاته ثمانية أوزان لو جمعنا الآن هذه الأعداد، لكان العدد سبعة وثلاثين وزناه. فعندما نقول بابا هنا، يقصد وزنا نعم. التنبيه الثاني. قال التنبيه الثاني: لا يلزم في كل مجرد ان, أن يستعمل له مزيد، وفي كل مزيد أن يستعمل له مجرد، ولا في مستعمل فيه بعض المزيدات ان, أن يستعمل فيه البعض الآخر. بل المدار في كل ذلك على السماع ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم فتضطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية فيقال في ذهب أذهب وفي خرج أخرج إذا هذه القاعدة سبقا ذكرناها بأن هذه القواعد عبارة عن ضوابط على الغالب إنما الذي يضبط ذلك هو المعاجم أو المعجمات بعضهم يخطئ كلمة المعاجم ويقول يجب أن يقول المعجمات وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. معجم و ومعاجم. هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.